وَقَالََّينَ أَشْرقُ لَْ شَ أَ اللَّهُ مَا عَبَدَنَ مِن دُِهِ مِنْ شَيْئٍ نَحْنُ وَلَا أَبَؤُنَا وَلَا حَروََّّ وَلَا حَرونَّ مِنْ دُونِهِ مِن شَيْ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 فَذَلَّهُ وَمِنْهُم مَّن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِفْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يضل